بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى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 وَإِنْ تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ تَذَكَّرَٰ حَدِيثَ موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس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 واظلم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ناية نخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى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 سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا وانعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 هاذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجكم من أرضكم بطريقتكم المسلم فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نكون أول من نلقى، قال بللقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى.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 أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قَالُوا لَنُثِيرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا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 وإنه من ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء جنات عدن تجري من تحتها لنهار خاردين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن يسرى بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخافوا دركا ولا تخشى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 يا بني إسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى مَا آتَيْنَاكُم وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَسْأَلُكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ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 افلا يرون الا يرجع اليه قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به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 ألا تتبعن أفعى صيت أمري؟ قال يا بني أم لا تخذ بلحيتي ولا برأسي إن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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفن فيه من الوعد لعلهم يتقون أَوْ يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق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 إلا إبليس أبي فقلنا يا آدم إن هذا عدور لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَإِنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دَامَ هَلَدُ لَكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى وَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَنَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخِصْفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن ناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن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 لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآيه من ربه او لم تاتهم بينه ما في الصحف لولا ولونا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنت